السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل يشرع للجنب قراءة الأذكار نعم يشرع للجنب أن يقرأ الأذكار لكنه لا يقرأ منها ما كان قرآنا مثل آية الكرسي ونحوها حتى يتطهر من جنابته نعم هذا يسأل يقول انه يمارس مهنه المحاماه في بلد ما في اطار القانون الوضعي فهل يجوز له ذلك لا يجوز لا يجوز الا التعامل في ضوء حكم الله تبارك وتعالى وشريعته. فاذا كنت في هذه المحاماه تنتصر لمن هو مظلوم وتستخلص حقه في ضوء شرع الله تبارك وتعالى فلك أن تفعل ذلك وإذا احتسبت فأنت ماجور أما إذا كانت هذه المحامات عمل بقوانين وضعية وأمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فليس لك أن تقوم بهذا العمل أحسن الله إليكم هذا السائل يقول جاء في أدعية النوم النفث على اليدين ثم مسح الجسد بهما فهل هذا المسح يكون لجميع البدن مع الثياب التي عليه؟ أم يجب أن تكون على الجلد فقط الجواب أن هذا المسح يكون للبدن كله ما استطاع الإنسان من بدنه ما أقبل منه وما أدبر هذا السنة في ذلك يعني ما استطاع ان يمسح يبدأ بأعلى رأسه ويمسح ما استطاع من بدنه ويكون المسح على ظاهر البدن من فوق ملابسه يعني لا يصر عليه عند إرادتها أن, أن المسح بعد قراءته لهذه السور الثلاث أن يباشر بالمسح البدن أو الجلد ليس هذا مطلوبا وإنما يمسح من فوق ملابسه يبدأ من أعلى رأسه ويمسح ما استطاع من بدنه نعم هذا السال يقول أعيش حاليا أنا وزوجتي التي أسلمت منذ ثلاث سنوات مع والدتها الكافرة فما طبيعة العلاقة التي يمكن, يمكن لنا أن نقيم معها من جهة الولاء والبراء الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وفي القرآن أيضا قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وهذا هو الشاهد وصاحبهما في الدنيا معروفة فتوصي زوجتك وأنت كذلك بالإحسان الى أمها وحسن المعاملة لها وخدمتها والقيام بحقوقها وتقديم الهدية لها جاء في كتاب البخاري رحمه الله الأدب المفرد باب الهدية للمشرك من باب تأليف قلبه فالآن إذا رجعتم تقدمون لها هدية مناسبه وتتألفون قلبها وتحسنون معاملتها لعل الله عز وجل يجعل في ذلك سببا لهدايتها, من لهدايتها إلى الإسلام بالمعاملة الطيبة وبالرفق وبالهدية وهذا كله لا يتنافى مع البراء فأنتم في, في, في قلوبكم تبغضونها على كفرها بالله عز وجل منها ومن عملها لكن تعاملونها بالرفق والإحسان وهذا لا يتنافى وإنما هذه أمور يقصد منها كسب قلبها لعل الله يهديها وأيضا تدعون لها, تدعون لها بالهدايه تسألون الله عز وجل أن يهديها وتكررون الدعاء والإلحاء على الله بذلك وأيضا تدعونها إلى الإسلام بتبيين محاسنه بالرفق واللين والكلمة الطيبة فهذه الأمور كلها مطلوبة, مطلوبة منكم نعم أحسن الله إليكم هذا السال يقول هل يمكن أن يصيب الإنسان نفسه بالعين ذكر مثل هذا بعض العلم قد يعجب الإنسان بشيء من ماله وتتكيف عينه لنفسه بشر ف... فيضر بنفسه او بماله نعم وابن القيم رحمة الله عليه له كلام نفيس في كتاب ضمنه كتاب بدائع الفوائد سماه تفسير المعوذتين هذا كتاب رائع جدا في, في التعوذ والمعوذات وذكر رحمه الله في كتابه في كتابه المشار اليه ذكر عشرة أسباب عظيمة أنصح بقراءتها وتداولها ونشرها بين المسلمين وذكرتها لعدد فنفعهم الله تبارك وتعالى بها وشفاهم باذنه تبارك وتعالى ذكر عشرة أسباب للسلامة وللخلاص من السحر والعين والحسد عددها رحمه الله أسباب عشرة عظيمة فقراءتها بتأمل وأنات وفهمها وتطبيقها فيه نفع عظيم وفائدة كبيرة وقد ذكرتها لعدد ونفعهم الله تبارك وتعالى بها نعم هذا سال يقول هل يجوز أن أبلغ سلام أحد أقاربي للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي الصفة الصحيحة وهذه الأسباب العشرة لخصتها في كتيب لي صغير مطبوع بعنوان التبيين لدعوات المرضى والمصابين التبيين لدعوات المرضى والمصابين. لخصت في في ضمن فوائد أخرى هذه الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. تعيد السؤال. هذا يقول هل يجوز أن يبلغ سلام أحد أقاربي للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي الصف الجائزة؟ هذا السؤال يتكرر. من كثير من اخواننا الحجاج والزوار انه يحمل من بلده السلام يحمل من بلده السلام الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تحميل السلام مع الزائر او الحاج تكليف له بما لا يحتمله مع ما في ذلك من المخالفة للسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام الحديث مرة ثانية قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فالله عز وجل وكل إلى ملائكة السياحة في الأرض والتجوال فيها وينقلون السلام ويبلغونه للنبي عليه الصلاة والسلام يبلغونه بدقة وإتقان ووفاء وعدم إخلال وكل الله تبارك وتعالى إليهم هذا الأمر فأي مسلم في أي بلد كان في أي مكان في الدنيا يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ لا يحتاج الأمر أن يبقى في بلده منتظرا من يسافر إلى المدينة ثم يحمله السلام ثم إذا حمل هذا الذي سيسافر إلى المدينة السلام كثير منهم لا يحتمل ذلك إما لضعف ذاكرته تجد ذاكرة ضعيفة بعضهم يقول الفطورة الذي أفطرته اليوم نسيته كيف أذكر عشرين اسم أو ثلاثين اسم أو خمسين اسم من أهل القرية أبلغ سلامهم للنبي عليه الصلاة والسلام ورأينا بعضهم من أجل الضبط يعني ضبط تحمل السلام يأتي معه بورقة او دفتر في أسماء من حملوه السلام فلان بن فلان بن فلان خاصة أن بعضهم عندما يقول بلغ سلامي للنبي يقول لأرجوك تقول لفلان بن فلان بن فلان بن فلان, فلان يأتيه اسمها الرباعي فهذا ما يستطيع أن يحفظها فيحتاج إلى ورقة يكتب الأسماء أسماء من طلبوا من تبليغ السلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الورقة التي يكتبها في احتمالات أيضا ممكن تفقد الحقيبة ممكن تضيع من هذه الورقة تسقط من جيبه تسقط من يده احتمالات كثيرة جدا بعضهم يأتي معه 100, 150 اسم ثم أيضا بعضهم ياتي إلى الزحام ومعه 150 اسم أو 100 أكثر أو أقل ويريد أن يبلغ ويجد زحام شديد ويقول مالي ومال هذا العبء ولا يفعل ذلك وأمور لكن على الملائكة أ أ أ أ لا ليس هناك احتمال ورقة تسقط ولا اسم ينسى وكل الاحتمالات هذه غير موجودة فلماذا نستبدل وعندنا خير عظيم وفي كل وقت وحين لماذا نستبدل السنة الواضحة البينه بهذا الفعل الذي لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته ولهذا الذي ننصح إخواننا في هذا المقام أن يتقيدوا بالسنة وإذا قال لك قائل قال بلغ السلام للنبي عليه الصلاة والسلام قل له أكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين وأينما كنت ولله ملائكة يبلغون السلام لا تحتاجني ولا تحتاج إلى غيري وقرأ عليه الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام لا. السلام عليكم هذا يسأل حكم اللقطة اللقطة في المسجد النبوي اللقطة في المدينة لا تحل محرمة إلا لمعرف وأسلم لك في هذا الباب إذا وجدت لقطة في المدينة إما أن تدعى في مكانها أو أن تسلمها للأمانات التي في المسجد تختص بحفظ الأمانات حتى يأتي صاحبها وياخذها من الأمانات إما أن تتركها في مكانها لعل صاحبها يرجع يفتقدها ويرجع فياخذها أو تأخذها إلى الأمانات التي تحفظ فيها مفقودات الناس ولعل صاحبها يبحث عنها هناك ويجدها نعم. هذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه ورجع إليه نفضه فكيف... ما هي كيفية النفض وما الحكم من ذلك وليكون ذلك كل ما قام من فراش ورجع إليه نفض الفراش يكون كما جاء في الحديث بداخلة الإزار وداخلة الإزار الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل مثل ما مر معنا في الحج يلف الإنسان بدنه الأسفل بإزار ونفض الفراش بداخلة الإزار أن تمسك طرف الإزار وتفك داخلته وفتجد بيدك ماذا جزء طويل يصلح للنفض كان بيدك منشفة أصبح في هذه الحالة كان بيدك منشفة عندما تفك داخلة الإزار وهي طرفه الأخير الذي غطيت به جزء بدنك الأسفل إذا فكيته فتجد بيدك مثل المنشفة الطويلة تستطيع أن تنظف فيها تنفض فيها فراشك فينفضه بداخلة إزاره بداخلة إزاره أما بالنسبة للثوب أو نحوه ما تستطيع أن تنفض بثوبك لأن ما يتاتى لك أن تنفض بداخلة الإزار لكن يبقى النفض. ان لم يتيسر بهذا يتيسر بغيره إذا كان معك شيء أو نحوه ونفط الفراش أو حركته وأقال العلماء في الحكمة في ذلك لعل فيه أذى يعني قد يكون في الفراش مثلا شيء من الطعام مثلا قد يكون ألقاه صغيرك ولدك جاء يأكل شيئا والطعام يجلب للفراش الهوام والحشرات فتؤذيك وأنت نائم فلا شك أن فيه فائده ومنفعة نفض الفراش قبل النوم وإذا كان نفض الفراش وقام منه للحظة وعاد إليه الأمر لا يحتاج إلى إعادة نفضه مرة هنا. هذا السهل يقول بعض الناس أول ما يتفاجأون بمصيبة مباشرة يقولون هذه عين أصابتني ومن ثم يبدأون يشككون و ويت... نعم يتشككون ويبدأون بالظن بنا... بناس من حولهم فهل هذا الفعل صحيح لا لا ينبغي أن يكون الإنسان ب... بمثل هذه الحال أن كل ما ما ما يصيبه يجعله من العين نعم العين حق وتصيب الإنسان في في بدنه وفي لكن أن يدخل الإنسان في في وساوس و... واتهامات غير صحيحة وظنون خاطئة ب... عند كل ما مصاب يصيبه ف... فهذا فيه مضره عليه ومفسده فلا ينبغي أن يكون الإنسان بهذه الصفة ولكن إذا أصيب ب... ب... بمرض و... و... أو بآفة و... و... وخشي أن تكون هذه عينا و... واتهم أحد بكلمة قالها أو نظرة أو نحو ذلك ف... فله أن يفعل ما جاءت به السنة في هذا الباب نعم. هذا يقول كنت أتنظف وأتنقى وأنا محرم فخرجت شعرتان فهل علي شيء من هدي ليس عليك شيء وهذا السؤال حقيقة يدل على حرص الحاج على لزوم السنة وحقيقة يتكرر هذا السؤال يعني يدل على حرص الحاج على لزوم السنة بعضهم يقول حككت أذني أو شعري فسقطت شعره واحدة هل علي شيء؟ هل فسد إحرامي؟ هل أنا مخطئ؟ هل عندي مخالفة؟ هذا دلالة على ماذا يا اخوان هذا دلالة على خير دلالة على خير وعلى حرص عظيم ورغبة وإذا سألت هذا لماذا أنت لا تريد أن يسقط منك شعره واحدة وأنت محرم؟ ماذا يقول لك؟ إذا سألت قلت له لماذا أنت الآن؟ لا تريد أن يسقط منك شعرة واحدة وأنت محرم ماذا يقول لك إيش الجواب الذي يقول لك يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا ونحن محرمين أن ناخذ من شعرنا فأنا أتقيد بسنة هذا هو السبب فتقول له يا من حرست على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وأنت في الحج فلم تأخذ شعرة واحدة اعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام نهاك كان تحلق لحيتك قال وفر اللحى، وقال أرخ اللحى، وقال أسدل اللحى، وقال أكرم اللحة فأنت ما شاء الله في الحج تطيعه طيب و و و وبعد الحج أين أنت من طاعته أو أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحج سبوع واحد وبقية الأيام لا يلزم لا يقول ذلك عاقل فالواجب على المسلم أن يستفيد من حجه تعويد نفسه على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيه الله فها أنت في حجك تصبر على الامتناع مما منعت منه ومما حضر عليك ومما نهيت عن فعله فاتباعا للسنة وتقيدا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فعليك أن تكون كذلك في كل أوقاتك ونتوجه إلى الله جل وعلا ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يشرح صدورنا أجمعين لاتباع السنة وأن يوفقنا للتقيدي بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من أتباعه حقا ومن أنصاره صدقا ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وأن يجعله لنا شفيعا إلى